بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءِ عَلاَ وَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور اور بابا بنا الان فيها فته صور ونحو لات الاكل والحب النس والريحان في اي اناي رضك ما تكمل خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ أَلَٰى إِنْ أَنَا رَبُّكُمَا فَكَذَّبَا ربو المشرقين وربو المغربين فأي آلاء ربكما تكذبان ما وجدنا حال من يلتقيان ديلهما ظلم القل لا يبغيان فأي آلاء اذْكُما تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُّورُ وَالْبُرْجَانِ فَمَا يَنِي آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَرَأَى الْجَارِشَ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَى فَإِنَّ الَّذِي عَلَى رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا سَاهٍ أَيَذْكُرُونَ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَإِنَّ الَّذِي عَلَى رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ يَسْأَلُونَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَلَأَيَّ أَلالَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنُصْلِغُ لَكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَلَأَيَّ أَلالَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفلوا من أقدار السماوات والأرض فانفلوا لا تنفلون إلا لسلطات فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أُرسِلَ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَالْحَسَاءُ سَلَتًا صِرَاعًا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شب قد سنا فكانت وردك كذبان هل اي اناء ربكما تكذبان فيوم الا لا يسال عن ذنبه لاَ يَرْضَى رَبُّكَ الْمُسْفِكِينَ يَقْطَعُ الْمُجْرِمُونَ بِالسَّمَاءِ فَيُقَالُ لَهُمْ وَيَصُرُّونَ أَبَى عَيْنِيَا لَا يَرْضَى رَبُّكَ الْمُسْفِكِينَ ادِينَا هَٰذِهِ الْقُرْآنَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهِ الْمُجْرِمُونَ يَسُوقُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حِمَىٰ آَنَامٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَيَنَ الْخَاقِ قَامَ رَبُّهُ جَنَّتَانِ هَذِهِ أَنِيَ آلا يَرْزُقُ مَا تَكذِّبَانِ يَا وَاسِعَ أَسْمَانِ فَلَأَيَّامٍ يَرْزُقُ مَا تَذَّبَانِ فِيهِمَا المالك ذي الجلال ابي اي لا يربكم ما تكذبان فيه من كل فاتحه جوجان ابي اي لا يربكم ما تكذبان وَجَنَى ಮುಚ್ಚಾರ ಪೋ ಇಷ್ಟಪ ಜನ್ ಐದ وَنُرِيتُ مِن بَعْدِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَرْضِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَلَئِ يَا لِلَّذِينَ كَذَّبُوا كَأَنَّهُمْ مَلْيَقُ وَالْمُرْجِئُونَ أَيَّاهَا لَا رَضِفُ مَا تَكذِبَا الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَمَ أَيُّهَا لَا رَضِفُ مَا تَكذِبَا وَمَنْ غَوَّلَهُ وَجَمَّعَا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عجنا من الضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان الاي اي الاء ربكما تكذبان طور مصلعه في الخيام ال اي اي الاء ربكما تكذبان لم يظنهم الناس وان بهم ولا جاء اي يا لا يربكما تكذبان واتجينا نار القبر والقرين حساب هذه اي يا لا يربكما تكذبان ಜನ